سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اِنْكَالُونَ لِالسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُ كَفَّ فَكُنْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ نَوْلًا أَنْتَ يُصْبِرُ الْمُقَصِّطِينَ وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَدُّو مُتَغْرَاتٍ فِيهَا وإِنَّهُمْ لَمُتَوَرَّاتٌ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ سُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُ إِلهَ هُدًى وَعُونُ يَحْكُمُ بِهَنَّبِي النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَارَ بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَلَى لله فاولائكه هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين ிவல் ஃிவல் உசி நிஸ் انّي والجروح قصاص فمن تصد قبه فهو كفاره له